قاعدة المجازوا واقع في السنة المجاز واقع في السنة الكلام هنا على الحقيقة والمجاز هنا الأهمية بمكان هذا الفصل يبتسم ابتسامة المغضب المجاز واقع في السنة والأصل في هذه القاعدة ان قال النسلم عندما في حديث لما سمعوا صيحة سمعوا صوتا فرعبوا فذهبوا لقبل الصوت فواجدوا النبي صلى الله عليه وسلم راجعا آفلا كان انسلم قد استعار فرس ابي طلحه فنذا فلما رجع كان سلم ان وجدناه ايش بحره ان وجدناه بحره يتكلم عن ايش ان البحر امواجه تلاطمت فاعتت صوتا ارعبهم خطا لا ده, ده الكلام على الفرس انه وجدناه لبحرا وجدناه بحرا اللي هو ايه سريع جدا على الفرس الكلام على الفرس وايضا حديث طبعا هذا الحديث قال ان وجدناه لبحرا هذه دلاله على المجاز بتتكلم على حسن السير وحسن السرعه وسمها بحره أيضا ايضا انت ومالك لابيك انت ومالك لأبيك. قالوا المحل اراد الحال والمحل ان هل هو ملك الـ الـ الـ الـ الانسان ملك الابي يبيعه في سوق العبيد لا هو اصلا المعنى ان المعنى أن المال ملك لأبي يأخذه وقت ما شاء قالوا هذا من المجاز أيضا وقالوا لا تبيع الصاعة بالصاعين في التمر أو البر أو الملح لا تبيع الصاع بالصاعين قالوا هذا مجاز أيضا كيف يكون مجازا يا صاحب اللغة الإنجليزية يستذل بهذا النص على أنه مجاز لا تبيع الصاعة بالصاعين و... كيف يكونوا مجازاً يا صاحب الإنجليزية طيب تعال يا مدرسي الراضيات كيف يا إيدا لا مش أنا لا غير متوقع أنت الآن أصبحت يعني مرضيا لزوجتك أكيد أكيد فدعها لك قبل أن تأتي فلا لا مش منك في حاجة حصلة معاك اللي منذ ولا كريم صحيح وقالوا مجازاً أنه لا يقصد الصلع اللي اللي هو ال ال ال ال قل بقى الإناء قل التس لا يقصد به يقصد ما 들'm خلق فقالوا هذا مجاز لا تبع الصعب الصععيني يعني التمر الذي في الصع邊 التمر الذي في الصع الآخر في الصعب قالوا هذا مجاز هذا voilà اللحق أن نقول الأول تعريف الحقيقة والمجاز الحقيقة هو استعمال اللفظ في موضع له استعمال اللفظ في موضع له كان تقول مثلا تقول رأيت أسداً وتقصد بذلك رأيت أسداً يفترس الزباق رأيت أسداً يحمل حمارا وحشياً ما يحمل يعني يأكل حماراً وحشياً هذا إيش؟ حقيقة لأن الأسد أطلقت على الحيوان المفترس يبقى استعمال اللفظ إيش؟ لما وضع له والمجاز استعمال اللفظ في غير موضع له المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له تقول رايت اليوم عجبا رايت أسدا يحمله سيفا رايت أسدا يركب فرسا ويحمل سيفا اذا مش ممكن يكون هذا ملك الغابه على ما يقولون ويزعمون جالسه خلف يعني ده الفرس ده بيفترسه يبقى اجلس فوق الفرس ومعه السيف يبقى المقصود به ايش الرجل الشجاع هذا مجاز هناك فروقات بين الحقيقة والمجاز. سأأتي انا بإجازة على أقوى الفروقات بين الحقيقة والمجاز كما قال الشنقيت ونقلها عن علماء, علماء سابقين هو أن المجاز يجوز حذفه. وهذا الذي يجعلنا نم في المجاز. المجاز يجوز حذفه. وهذا لا يمكن أن يقبل في القرآن. لأنك لو قلت بحذفه، بحذفه في القرآن معناها أي خلاص في خبر جاء في القرآن تكذبه انتهى الموضوع فقالوا إذن إذا قلنا الفرق بينهما المجاز يجوز حذف وهذا لا يقبل في القرآن بحمل الأحوال وهذا الذي حدى بعض العلماء أن يقول لا مجاز في القرآن وإن كان المجاز في اللغة هذا متوسط في الكلام قالوا لا مجاز في القرآن إذا قلنا في الجواز حذفه إذن أنت تجد تكذب الله استغفر الله, لا استغفر الله. لازم القول يعني طيب وقالوا إذن لا مجاز في القرآن والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قوة ثلاثة القول الأول قالوا لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا إذا قالوا في في القرآن في السنة يقول يقولوا لا لا المجاز ممنوع في القرآن وفي السنة وفي اللغة وده قول من؟ ابن القائم ابن تيمين قالوا لا مجاز لا في اللغة ولا في وهذا قول لبعض رماء المتقدمين لكن الذي أحياها واستقوى بها هو من ابن تيمين للرد لأنه هو الذي نصب نفسه قاتلاً للمعتزلات وغير المعتزلة وشبيه المعتزلة فلذلك نصب نفسه مقاتلا في هذا الباب ردا عليهم في هذا الباب إذن قالوا لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة لا في القرآن ولا في اللغة القول الثاني قالوا المجاز في القرآن والسنة وفي اللغة هذا قول من اغلب الأصوليين الره لا الأشعير هم الذين اللذين... قالوا ذلك الأشعير يقولون المجازو في القرآن وفي وفي ال... السنة والمجازو في اللغة ولا أحد يستطيع أن يقوم يش... وأتوا بأدلة كثيرة ما في ذلك قالوا في السنة الأحديثة التي سردناها أما في القرآن قال الله جلالي فعلان واسألوا واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي ما أحد يقول اسأل القرية هذا إلى الجدران يقول يا جدار يا جدار هذا سارق ام لا صحيح هكذا قالوا هذا مجاز قول الله جزاء سيئه سيئه مثلها فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الذي قلته الان وين المجاز فيه فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى ما خلاص بقى يا عنك النهارده او جزاء سيئه سيئه مثلها لا اه عربي المجاز الاعتداء ليس كيف لا لا, لا. هنا ان اخذ الحق ليس اعتداء ورد الظلم ليس اعتداء الله يهديكم ولا انتصر بعد ظلمي فاذا انما السبيل على الذين نعم ما عليهم من سبيل هؤلاء الذين ياخذون بحقهم فسموه سيئه وسموه اعتداء فقالوا هذا مجاز هذا مجاز اقول الان أيضا من الآيات الشديدة التي يحتاجون بها الذي كتب ضبط كتاب يعني يرد عليها لخلطة عشان نرد قالوا قول الله على واخفض لهما جناح الزل من الرحمة يقول رب رحمهما كما يبقى إذن البشر جميعا نراهم أمامنا ليس لهم إيه؟ أجلح واخفض لهما جناح الزل من الرحمة يقول رب رحمهما كمارباني قالوا هذا يعتبر إيش؟ امتاز قالوا قال الله جل وعلا والذين يؤذون الله والذين ور... يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والذين والأ... يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره هنا الذين يؤذون الله ورسوله قالوا لا يمكن أن يكون هناك اذى لله الله جل مكون الكون قال الجبار المتكبر إنما قولنا شيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون فكل هذه مجازات هذا استدل على أن المجازل موجود في القرآن في السنة وفي اللغة طيب والقول الثالث وصلت قالوا لا مجازل في القرآن ولا في السنة ولكن في اللغة نعم وهذا نظر رجحه الشنقيت لا مجازل في القرآن وهذا خ Brilliant أنا أظن من الملكية قالوا لا مجازل في القرآن والسنة والمجازل في اللغة ما احد استطيع ان ارد المجاز يكون في اللغه طيب فاذا هذه الاقوال الثلاثه ان دين الله لا فعله لا مجاز ان دين الله لا فعله لا مجاز بهذه المسائل لا مجاز لا مجاز دين الله بانه لا مجاز واما ما قالوا بالنسبه للادله الكثيره اتوا بها كلها حقيقه ليست مجاز وهي من لغه العرب هي اساليب من اساليب العرب نريد ذلك هات اول شيء استدلوا به ها لا يزال واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا قلنا هذا من أسليب العرب كيف قلنا أن العرب تحدف المضاف هذا على تقدير حدث في المضاف واسأل أهل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها بالسياق قل والعيرة التي أقبلنا فيها فهذا السياق يدل على حدث في على هذا المضاف وهذا أصبح من العرب بالإجاز إذا كان مفهوماً للسامع كان مفهوم لسامع يحدث في المضاف وهذا من من البلاغة عندهم يعني هذا من البلاغة عندهم لأنه أنت ترى أهم البلاغات بلاغة النبي سلم لأنه قد أوتيها إيش جوامع الكلم كلمات يسيرة بإجاز معاني كثيرة جدا تفهم منها ولذلك يرون من لغة العرب أنه إذا كان السامع يفهم ممكن حسف المضاف ويقول أصل واسأل أهل القرية رضتنا عنه في الأول السنية قال فمن اعتذى عليكم فاعتذوا عليه اسم اعتذى عليكم وجزاء سيئه سيئتم هذه ايضا من اساليب العرب لأنها من باب البديع كما قالوا وان وتسمى ايش المشاكلة. هذه من باب المشاكلة ولذلك لما قال عمر بن الخطاب نعمه البدعه هذه خطا ان نقول ان هو قصد بها البدعه اللغويه خطا الصحيح ان نقول ان هذا ايش شاكلهم فيما قالوا يعني يقول لو كان البدعه هذا ابلغ ابلغ في الانكار والنفي. لو كنتم حقا ترومون بدعة فاجعلوها هكذا كمثل هذه يعني احياء ايه احياء سنة وسموها كما تسموها بعد ذلك لكن احياء سنة قال نعمة البدعة, البدعة. نعمة البدعة هذه او نعمة البدعة هذه فاذا نقول هذا من باب المشاكلة الثالث جدارا يريد ان ينقض فاقامه ايش اللي فيها هذه حقيقة الجدار له ارادة الجدار له. قال الله جعله وام من شيء الا يسبح بحمدك قال النبي صلى الله عليه واله انا سأقول لك نهايه الامر المحبه تنمو عن ايش اراده قال صلى ما هذا احد لما نظر المدينه قال طابه الطيبه ثم لما وقف على جبل قال هذا احد جبل نحبه اكمله ويحبنا الجبل يحب نفسه ويحب الصحابه اظبط احد ان عليك فما عليك الا النبي وصديق وشاهد قال جبل نحبه ويحبنا وهو لا يحب الا باراده يبقى الجبل له ايه لو اراده ولا شيء ولذلك له اراده فيسبح له اراده فيهلل ويوحد وام من شيء الا يسبحوا حمده ولكن لا تفقهون ولكن التسبيح وايضا كان ابن مسعود يقول كنا نسمع تسبيح الطعام بين ايدينا الاخيره اللي هي القويه دم واخفض لهم جناح واخذ من الرحمه ذي قراب كما هي هذه في, في أخرى طيب واخفد له من الناحة تظن من الرحمة هذه إضافة الموصوف لصفتي هذه أيضا من أسريب العرب إضافة الموصوف لصفتي او إضافة الإنسان لبعض أجزائه سبحانه ربك رب العز إضافة موصوف لإيش لصفتي أيضا في القرآن أيضا قال مطروا إيه مطروا السوء أو إضافة الموصوف لصفتي وهنا نفس الأمر قال واخفض لهما جناح الزل يعني لين الجانب, لين الجانب الذي عندك برحمة لهم قال اخفض لهما جناح الزل من الرحمة وقال رب الرحمه كما ربنا الصغير فجزء من صفات الإنسان هي ايه؟ الرفق واللين والرحمة فأضاف الإنسان لبعض, لبعض أجزائي ولين الجانب لما قال كذبت كذبت ثلاث كذبات فيه في جنب الله الذي في علها هذا ليس مجازد هو من أساليب العرب فإضافة المصوف للصفة هذه من أساليب العرب بهذا نكون قد أجهزنا على كل ما عندهم الثانية الذين عايش الذين يأذون الله ورسوله نقول ليست مجازاا حقيقة يعني الإداء يصل لله نعم يصل نعم يتأذى الله نعم يتأذى يتأذى الله نعم يتأذى أأنتم أعلم أمر رسول الله بالله, بالله. أولا أأنتم أعلم أمر الله الله قد وصف قال الذين يؤذون الله إذن أذى يصل لله نعم أذى يصل لله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا وفي رواية أخرى قال ما رأيت شخصا وهذا خبر عن الله قال ما رأيت شخصا أصبر على أذى من الله يسبونه يشتمونه يجعلون أن ينسبون له الولد وهو يرزقهم وإيش ويبقى هنا أن السلام قال بالأذى الذي يلحق الله وفسره ايش الاذى الذي يلحق ربنا ها الاذى السب والشتم هذا اللي فسره يصل, يصل؟, يصل قال اهو يسبونه يدعون له الولد يبقى إذن هذا اذا هذا اذى ونحن نفرق بين الاذى وايش والضرر يصل الى الاذى لكن لا يصل الى الضرر لذلك الله تعالى قال يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فَتَضُرُّونِي لا ضرر يصل إلى الله جل في علاء وكما بيّن الله في الخلق قال الله جل على عن هؤلاء أصحاب السرسرة والنميمة من الكفر أو المنافقين قال الله جل على إيش لَيَدُرُّوكُم إلا هذا لَيَدُرُّوكُم إلا هذا تحزين النفس والنص بيكون لكم بإذن الله جل في علاء وانترى اللي يأتي إليكم يبقى اذا هذه حقيقة وليست مجازا وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب والحق ان بعض العلماء قالوا الخلاف في ذلك لبس ليه لان هم سيقلبوا علينا المساله اسلوب عرب طب سموه اسلوب العربيه وهو اصلا احنا هنسميه مفهوم وانا اقول ده اسلوب اسلوب العرب نقول الحق انه لا لابد من سد الباب على الذين يؤولون صفات الله ويشعر الختام ألا بكم بشرار بشراركم السرصرون المتصدقون المتفقهون هذا اصل ودليل لقاعده لا يقع المجلس في الاحكام املا حق ابن حزم وان قال بان المجلس لا يقع في القران لا في الحديث طال لا يقع في الاحكام لا يقع في احداث الاحكام في احاديث الاحكام بحال احوال لا يقع فيها المجاز ولا تحمل الاستعاره ولا ولا تحمل على استعاره ما امكن لانها لا تليق الا بوعظ او خطيب او شاعر أما بيان الاحكام فلا فيبعد فيه التجاوز لانه تشدد الحازم يقول لا يمكن المجاز ان يكون في الاحاديث احاديث الاحكام ولو كان في غيرها من الوعظ جاز والصحيح الراجح اننا قد انتهينا إلى ان المجاز لا يدخل القران ولا السنه لهذا الحمد لله انتهينا من هذه القاعده ويبقى لها مفهوم المخالفه وندخل بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا جزاك الله